لذلك أن تجلس صدق عن القلب عليك بالذكر ومن أعظم الذكر يا عبد الله القرآن عليك بالقرآن اجلس لا تقرأه قراءة نسر الدقل أو هد الشعر لا لا اقرأ القرآن آية آية من الذي قرناه في المجلس القرآن والله لو نتدبر في اليوم والليلة آية لعل هذا القلب والله يحيى بعد موته ولهذا الله جل وعلا يقول أسلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقصالكم اقرأ القرآن ألا ترجع إلى البيت وقرأ أو استمع إلى رجل تخشع لقراءته القرآن ليس هناك أفضل منه أثنين عاهد نفسك على قيام الليل. ابدأ ولو في أسبوع مرة وإياك إياك إن تبدأ نصل كل تقومها خطأ ابدأ بالشيء اليسير وتدرج مع هذه النفس أحب الأعمال الله أدوامها وإن قل وأضعه الإيمان الوثير وإن كنت لا تستطيع آخر الليل فعليك بأول الليل اجعلها ركعتين مع الوتر اربع ركعات ست ركعات من قام بعشر ايات لم يكسب من الغافلين عليك بقيام الليل افضل ما يجلس صدر عن القلب والله جل وعلا يقول عن السابقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ابن عمر ما كان ينام بالليل متى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يقول نافع ما كان ينام يصلي الركعتين فيقول لنافع هل أتحرني يقول لا بعده فيصلي ثم يسلم يقول لنافع هل أتحرني يقول لا بعده حتى الفجر ما ينام من الليل إلا القليل انظر كيف بلغوا ووصلوا قيام الليل عليك الصيام تقول لي ما أستطيع أقول لك ما أستطيع يوم تفضل يوم ثم الاثنين والخميس ما أستطيع ثم أحدهما ما أستطيع عبد الله ثم ثلاثة أيام في كل شهر فهذا كصيام السهام إني كنت أستطيع في الأيام البيض. إن كنت لا تستطيع فاجعل أي ثلاثة أيام. لا يمر عليك شهر إلا وصمت فيه ثلاثة أيام. هذا أضعف الإيمان وأقل أقل الصيام يا عبد الله. صمت ثلاثة أيام من كل شهر. ما أتله وما أهونها في هذه الأيام الصوم في الشتاء الغنيمة البالدة. عليك يا عبد الله في حضور مثل هذه المجالس. مجالس الصالحين. اخبرني هذا الأخ العريس الله خير يقول أن هذا هو أول مجلس. فإن كان أول المجلس بهذا العدد وهذا الكم فهذا المجلس إن شاء الله مبارك بأحليه ولن يهدي الله بك رجلا خل لك من حمر النعم قل لكل صاحب لك لكل أخي لك ابن عم عزيز طريب قل له ما رأيك أن نحضر ساعة في الأسبوع كل أحد بعد طراء العشاء في مجلس بيت فلان. نستمع الذكر وأنت احرص يا عبد الله على هذا المجلس وعلى مجالس العلم احرص يا عبد الله على النوافل من الضحى من الرواتب. من قيام الليل من من النوافل المطلق احرص عليها يا عبد الله وعليك بكثرة الذكر بعض منا في السيارة ذاهب للعمل راجع من العمل تأكد لماذا دائما يا عبد الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حديثان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كم مرة ذكرتها اليوم غفل يا عبد الله إلا من رحم الله مننا من قال سبحان الله بحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. القلتها اليوم سبحان الله بحمده مئة مرة ما تأخذ منك عشر دقائق سبحان الله بحمده مئة مرة كل ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. والكبار تحتاج إلى قو طارئة. يا عبد الله هذه بعض مقويات الإيمان. منها أن تبتعد عن ما يضعف الإيمان من المعاصي والذنوب وكثرت المباح، كثرة السهر والمجالس التي لا منها. هذا هذا والله وعلم بعض أسباب تقوية الإيمان.